بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت إذا السماء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 إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى بِهِ بَصِيرًا بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَكُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ وَاللَّيْلِ وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَكُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعود بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعْنُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تَدشِّدْهُمْ بعذاب, بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أجر غير ممنون